وَإِذْ أخذنا مِنَ النَّبِيِّينَ அஹ் நபி சும் வீ மின்னு எய إِذْ تَرَنَّمَ مَاءٌ وَأَخْمَنَا بِيَأْرَافُ دِكِي نَعُوفُ الْقِرْقِ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا لِيَأْخُذْهُ دِينًا أَوْ صِرْطِيمَ وَأَعْمَدَنِ الْكَافِرِينَ وَنَذِ يا أيها الذين آمنوا ما تأكلون ما يلقى عليكم إذا ألقيتم جنود فاء أَعُذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَجُنُوزِ النَّاسِ